وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم ظنا انتم ظننت السمؤ وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والارض يوقر لمن وَكَانَ اللَّهُ رَفِيعًا رَحِيمًا سَيَقُولُ مُخَلَّفُونَ إِذَا طَلَقُوا إلَى مَغَانِمٍ لِتَأْخُذُهَا إلَى مَغَانِمٍ لِتَأْخُذُهَا غَرُونَ أَنَّكَ تَبِعُهُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَمْ تَتَبِعُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلا قَلِيلا